بسم الله الرحمن الرحيم والداريات ذرا فالحاملات وقرا فالداريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعتون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحب إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساعون يسألون أيانا يوم الدين يومهم على المال يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعدلون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 هل أَتَاكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكَرَّمِ إِذْ ضَاقُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٍ قَنّ بَارَ إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ أَبْعَدَ الشَّمِيمِ فَقَرُبَهُمْ إِلَيْهِ قَالَ أَلَا تَكُنُونَ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرْهُ بِغُلامٍ عَلِيمٍ فَأَقبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَدَّقَتْ وَجْهَهَا فَصَدَّقَتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُ هُوَ قَال قَ مَا خَطُبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّمَا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ لِنُبَشِّرَ آلِهَتَهُمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ مُشَوَّهَةً يُنذَرُ بِكَلِمَةٍ مِنْ رَبِّكَ الْمُسْرِقِينَ فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم وفي موسى أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين بَدَّلَ يَقْنِي وَقَالَ شَاعِرٌ أَوْمَدُونَ فَأَفْقَدْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَرَبَدْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٍ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ مَا تَدَّاوَى مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلْنَاهُ كَظَبِيبٍ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظون فما استطاعوا من قيام وما كانوا انتصرين وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوم وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ يَوْمَ مِنَ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْ هُنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْ هُنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ كَذَٰلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رُسُلٍ إلا, إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ